فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِي يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَاءٌ آخِرَةٌ سَأَعْجَلُ اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِندِهِ فَيَشْبَهَ عَلَا مَا أَسْرُوا فِي أَنفُسِهِمُ الْغَنِيمَ ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهدا أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرسد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم سلائن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم